اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفى ناقات وفيه الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقا ولا شيء إلا وهو به منوص إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل واكرع بها من موارد الفضل واحملني على سبيله الى حضراتك حملا محفوفا بنصراتي واقذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الاحاديه وانشلني من اوحى للتوحيد واغرقني في عين بحر وحده حتى لا ارى ولا اسمع ولا إلا بها واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا اسمع نداء بما سمعت به نداء عبدك زكرياء عليه السلام وانصرني بك لك وأيدني بك لك Wszystkich, i są w i znaleźć się w الله، إن الذي فرض عليك القرآن لрадك إلى معاد، ربنا. لذلك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لذلك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا من لا ذلك رحمة وهيئ لنا لنمرنا رشدا إن الله وملائكته يصرون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما